ندى الغيمة ندى الغيمة سمو, سمو, سمو خفقت الصباح ندى الغيمة سمو سماء روح لمخلوقة منطي تأخذ من الدجى سناه ومن أنفاس السحر عطرا تميز به عن غيرها تؤنق روحها قبل هندامها قبل ان تخرج للعالم بفاخر اللباس وجاذبيه الالوان وروح مشوهه تتقلد ابتسامتها قبل ان تضع عقدها الالماس على نحرها عند الذهاب والاياب وتوزع حلو الكلام قبل ان تطوف بشوكولا راقيه على الناس نضاره يضخ بها محياها والحب تنطق به عيناها ووجنتاها متوردة بحياء فطري بلا مساحيق تصافح بيمناها ولا تتباهى فيها بحقيبة مبالغ في سعرها فتكتفي بإلقاء التحية لفظا مرتدية حلل الكرامة سابغة فضفاضة تترفع ان تكون امعة راكضة خلف اضواء من سراب انيقة اليق وضاءة سماوية كما يريدها ربها